أنفسهم قالوا في مكنتم قالوا في مكنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجروا فيها فأولى ك مأواهم جهنم وساءت مصيره إلَّا الْمُسْتَبْعَفِينَ مِنَ الْرِّجَالِ وَالْمِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَهُ